حصرياً على فودافون. اطلب نجمة 440 شباك واسمع ألبم كل حياتي قبل أي حد إنتاج ماء حصرياً على نغماتي بعدك طب هبعد ولا بعدك ولا اسال فيك ما خليك عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر انا يا اما حملت عشانك وانت ولا هنا جديد وحصري علي نغماتي بعدك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هقدر وهتخسر اكتر ده يا انا حملت عشانك وانت ولا هنا خلاص ما محناش نفعين لبعض ولا الكلام يطلع اوام وبيتنا او سهله لك ملوش حلول انا سهله سيد اللي سي قلبي برواد اهلا سيت اللي سيت قلبي قلبي بقى ساعة هدف ببعدك ولا هبعد ولا هسأل فيك انا عندك عندي ضيع حبنا حصريا على بودفول اطلب منها 440 شبات واسم قلب كل حياتي قبل اي حد حصريا على نظاماتي اسمع للناس وهسيبك بكرة الأيام هتجيدا لكن يخسر ساعتها منها يحس بيك هو اللي دعب الساهل ينفع واليهلي تساهل فعلا لأن أنا اللي استاهل لما ممت سيبك بكرة أيام هتجيبك لكن في أخسارة ساعتها منها يحس بي هو اللي يبيع بالساهل ينفع ويهني تساهل فعل لما أنا لاستاهل لما أبنت بي على إيه أجرح كرمتي على شمت صح غيرتي بس النهاردة لا يمكن أرضى عيش كده ليه فاكر مهما تعمل أنا هتحمل وأكمل أنا مش ملاك أصبر معاك بالشكل ده على إيه أكرح كرمتي علشان تصح غيرتي بس النهاردة لا يمكن أرضى عيش فاض فتصغر معاك بالشكل ده هدد ببعادك طب ولا هبعد ولا هسأل فيك انا خليك عندك مش عندي يضيع حب ولا هنا هدف ببعدك طر ولا هبعد ولا هسأل فيك نخلي عندك مش عندي ضيع حبنا يعني لو كنت هتقدر هتقدر وهتفصل أكتر ده أنا يانا تحملت عشانك وإنت ولا هنا